قوله تعالى وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره فيه تاويلا احدهما وان كان ذو عسره غريما لكم فنظره الى ميسره والثاني على ان كان المكتفيه باسمها على معنى وان وقع ذو عسره او ان وجد ذو عسره كقول الشاعر فدا لبني شيبان رحلي وناقتي اذا كان يوم ذو كواكب شب معناه اذا وجد يوم كذلك وقد اختلف في معنى قوله وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره فروي عن ابن عباس وشريح ابراهيم انه في الربا خاصه وكان شريح يحبس المعسر في غيره من الديون وروي عن ابراهيم والحسن والربيع بن خيثم الضحاك انه في سائر الديون روى عن ابن عباس روايه اخرى مثل ذلك وقال اخرون ان الذي في الايه انظار المعسر في الربا وسائر الديون في حكمه قياسا عليه قال ابو بكر الجفصاص لما كان قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميصره محتملا أن يكون شاملا لسائر الديون على ما بينا من وجه الاحتمال ولتأويل من تأوله من السلف على ذلك إذ غير جائز أن يكون تأوله على ما لا احتمال فيه واجب حمله على العموم وأن لا يقتصر به على الربا إلا بدلالة لما فيه من تخصيص لفظ العموم من غير دلالة فإن قيل فإن قيل لما كان قوله تعالى وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره غير مكتفي بنفسه في افاده الحكم فكان متضمنا لما قبله وجب ان يكون حكمه مقصورا عليه قيل هو كلام مكتف بنفسه لما في فحواه من الدلاله على معناه وذلك لان ذكر الاعسار والانظار قد دل على دين تجب المطالبه به والانظار لا يكون الا في حق قد ثبت وجوبه وصحه المطالبه به اما عاجلا واما اجلا فاذا كان في مضمون اللفظ دلاله على دين يتعلق به في حكم الانظار اذا كان ذو عسره كان اللفظ مكتفيا بنفسه ووجب اعتباره على عمومه ولم يجب الاقتصار به على الربا دون غيره وزعم بعض الناس ممن نصر هذا القول الذي ذكرناه ان هذا لا يجوز ان يكون في الربا لان الله تعالى قد ابطله فكيف يكون منظرا به قال فـ الواجب ان تكون الايه عامه في سائر الديون وهذا الحجاج ليس بشيء لان الله تعالى انما ابطل الربا وهو الزياده المشروطه ولم يبطل راس المال لانه قال وذروا ما بقي من الربا والربا هو الزياده ثم قال وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم ثم عقب ذلك بقوله وان كان له عسره يعني سائر الديون وراس المال احدها وابطال ما بقي من الربا لم يبطل راس المال بل هو دين عليه يجب اداؤه فإن قيل إذا كان الإنظار مأمورا به في رأس المال فهو وسائر الديون سواء قيل له إنما كلامنا فيما شمله العموم من حكم الآية فإن كان ذلك في رأس مال الربى فلم يتناول غيره من طريق النص وإنما يتناوله من جهة العموم للمعنى فيحتاج حينئذ إلى دلالة من غيره في إثبات حكمه ورده إلى المذكور في الآية بمعنى يجمعهما وليس الكلام بينك وبين الخصم من جهه القياس وانما اختلفتما في عموم الايه وخصوصها والكلام في القياس ورد غير المذكور الى المذكور مساله اخرى وقوله تعالى وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم قد اقتضى ثبوت المطالبه لصاحب الدين على المدين وجوازي اخذ راس مال نفسه منه بغير رضاه لانه تعالى جعل اقتضائه ومطالبته من غير شرط رضا المطلوب وهذا يوجب ان من له على غيره دين فطالبه به فله اخذه منه شاء ام ابى وبهذا المعنى ورد الاثر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قالت له هند ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي فقال خذي من مالي أبي سفيان ما يكفيك والدك بالمعروف فأباح لها أخذ ما استحقته على أبي سفيان من النفقة من غير رضا أبي سفيان وفي الآية دلالة على أن الغريم ما تمتنع من أداء الدين مع الإمكان كان ظالما ودلالتها على ذلك من وجهي أحدهما قوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم فجعل له المطالبه براس المال وقد تضمن ذلك امرا الذي عليه الدين بقضائه وترك الامتناع من ادائه فانه ما تم تنع منه كان له ظالما ولاسم الظلم مستحقا واذا كان كذلك استحق العقوبه وهي الحبس والوجه الاخر من الدلاله عليه قوله تعالى في نسق التلاوه لا تظلمون ولا تظلمون يعني والله اعلم لا تظلمون باخذ باخذ الزياده ولا تظلمون بالنقصان من راس المال فدل ذلك على انه ما تمتنع من اداء جميع راس المال اليه كان ظالما له مستحقا للعقوبه واتفق الجميع على انه لا يستحق العقوبه بالضرب فوجب ان يكون حبسا لاتفاق الجميع على ان ما عليه من العقوبات ساقط عنه في احكام الدنيا وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما دلت عليه الايه وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن وبر بن ابي دليله عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته قال ابن المبارك يحل عرضه يغلط له وعقوبته يحبس وهو يا رابع بن عمر وجابر وابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مطل الغني ظلم واذا احيل احدكم على مليء فليحتل فدعا مطل الغني ظلما والظالم لا محاله مستحق العقوبه وهي الحبس لاتفاقهم على انه لم يرد غيره وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا نضر بن شميل قال اخبرنا هيرماس بن حبيب رجل من اهل الباديه عن ابيه عن جده قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال لي الزمه ثم قال يا اخا بني تميم ما تريد ان تفعل باسيرك وهذا يدل على ان له حبس الغريم لان الاسير يحبس فلما سماه اسيرا له دل على ان له حبسه وكذلك قوله لي الواجد يحل عرضه وعقوبته والمراد بالعقوبه هنا الحبس لان احدا لا يوجب غيره واختلف الفقهاء في الحاله التي توجب الحبسه فقال اصحابنا اذا ثبت عليه شيء من الديون من اي وجه ثبت فانه يحبس شهرين او ثلاثه ثم يسال عنه فان كان موسرا تركه في الحبس ابدا حتى يقضيه وان كان معسرا خلى سبيل وذكر ابن رستم عن محمد عن ابي حنيفه ان المطلوبه اذا قال اني معسر واقام البينه على ذلك او قال فسل عني فلا يسال عنه احدا وحبسه شهرين او ثلاثه ثم يسال عنه الا ان يكون معروفا بالعسر فلا يحبسه وذكر الطحاوي عن احمد بن ابي عمران قال كان متاخر اصحابنا منهم محمد بن شجاع يقولون ان كل دين كان اصله من مال وقع في يدي المدين كاسمان البياعات والعروض ونحوها فانه يحبسه به وما لم يكن اصله من مال وقع في يده مثل المهر والجعل من الخلع والصلح من دم العمد والكفاله لم يحبسه به حتى يثبت وجوده وملؤه وقال ابن ابي ليلى يحبسه في الديون اذا اخبر ان عنده مالا وقال مالك لا يحبس الحر ولا العبد في الدين ولا يستبر امره فان اتهم انه قد خب امالا حبسه وان لم يجد له شيئا لم يحبسه وخلاه وقال الحسن بن حي اذا كان موسرا حبس وان كان معسرا لم يحبس وقال الشافعي اذا ثبت عليه دين بيع ما ظهر ودفع ولم يحبس فان لم يظهر حبس وبيع ما قدر عليه من مال فان ذكر عسره قبلت منه البينه بقوله تعالى وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره واحلفه مع ذلك بالله ومنع غرماءه من لزومه قال ابو بكر انما قال اصحابنا انه يحبس في اول ما ثبت عند القاضي دينه لما دللنا عليه من الايه والاثر على كونه ظالما في الامتناع من قضاء ما ثبت عليه انه مستحق للعقوبه ما امتنع من اداء ما وجب عليه فالواجب بقاء العقوبه عليه حتى يثبت زوالها عنه بالاعسار فان قيل انما يكون ظالما اذا امتنع من اداءه مع الامكان لان الله تعالى لا يذمه على ما لم يقدره عليه ولم يمكنه منه ولذلك شرط النبي صلى الله عليه وسلم الوجود في استحقاق العقوبه بقوله لي الواجد يحل عرضه وعقوبته واذا كان شرط استحقاق العقوبه وجود المال الذي يمكنه يمكنه اداؤه منه فغير جائز حبسه وعقوبته الا بعد ان يثبت انه واجد ممتنع من اداء ما وجب عليه وليس ثبوت الدين عليه علما علما لامكان ادائه على الدوام إذ جائز أن يحدث الإعسار بعد ثبوت الدي قيل له أما الديون التي حصلت أبدالها في يده فقد علمنا يساره بأدائها يقينا ولم نعلم أعساره بها فوجب كونه باقيا على حكم اليسار والوجود حتى يثبت الإعسار واما ما كان لزمه لزمه منها من غير بدل حصل في يده يمكنه ادائه منه فان دخوله في العقد الذي الزمه ذلك اعتراف منه بلزوم ادائه وتوجه المطالبه عليه بقضائه ودعواه الاعسار به بمنزله دعوه تاجيل للمثري فهو غير مصدق عليه ولذلك سوى اصحابنا بين الديون التي قد علم حصول ابدالها في يده وبين ما لم تحصل في يده اذ كان دخوله في العقد الموجب عليه الدين اعترافا منه بلزوم الاداء وثبوت حق المطالبه للطالب وذلك لان كل متعاقدين دخل في عقد فدخولهما فيه اعتراف منهما بلزوم موجب العقد من الحقوق وغير مصدق بعد العقد واحد منهما على نفي موجبه ومن اجل ذلك قلنا ان ذلك يقتضي اعترافا منهما بصحته اذ كان ذلك مضمنا لللزوم حقوقه وفي تصديقه على فساده نفي ما لازمه بظاهر العقل ولا نعلم خلافا بين اهل العلم في ان مدعي الفساد منهما بعد وقوع العقد بينهما وصحته في الظاهر غير مصدق عليه وان القول قول مدعي الصحه منهما وفي ذلك دليل على صحه ما ذكرنا من ان من الزم نفسه دينا بعقد عقده على نفسه انه يلزمه اداؤه ومحكوم عليه بانه موصر به وغير مصدق على الاعسار المسقط عنه المطالبه كما لا يصدق على التاجيل بعد ثبوته عليه حالا وانما قال اصحابنا انه يحبسه في اول ما يرفعه الى القاضي اذا طلب ذلك الطالب ولا يسال عنه من قبل انه توجهت عليه المطالبه بادائه ومحكوم له باليسار في قضائه فالواجب ان يستبرئ امره بديا اذ جائز ان يكون له مال قد خباه لا يقف عليه غيره فلا يوقف بذلك على اعساره فينبغي له ان يحبسه استظهارا لما عسى ان يكون عنده إذ كان في الأغلب أنه إن كان عنده شيء آخر أضجره الحبس وألجعه إلى إخراجه فإذا حبسه هذه المدة فقد استظهر في الغالب فحينئذ يسأل عنه لأنه جائز أن يكون هناك من يعلم يساره سرا فإذا سبت عنده إعساره خلاه من الحبس وقد رؤيا عن شريح انه كان يحبس المعسر في غير الربا من الديون فقال له معسر قد حبسه قال الله تعالى وان كان ذو وعسر فنظر الى ميسره فقال شريح ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والله لا يامرنا بشيء ثم يعذبنا عليه وقد قدمنا ذكر مذهب شريح في تاويل الايه وان قوله تعالى وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره مقصور على الربا دون غيره وان غيره من الديون لا يختلف في الحبس فيها الموسر والمعسر ويشتبه ان يكون ذهب في ذلك الى انه لا سبيل لنا الى معرفه الاعسار على الحقيقه اجائز ان يظهر الاعسار وحقيقه امره اليسار فاقتصر الانذار على راس مال الربا الذي نزل به القران وحمل ما عداه على موجب عقد المداينه من لزوم القضاء وتوجه المطالبه عليه بالاداء وقد بينا وجه فساد هذا القول بما قد دللنا عليه من مقتضى عموم اللفظ لسائر الديون ومع ذلك فلو كان نص التنزيل واردا في الربا دون غيره لكان سائر الديون بمنزلته قياسا عليه إذ لا فرق في حال اليسار بينهما في صحة لزوم المطالبة بهما ووجوب أدائهما فوجب أن لا يختلف في حال الأداء في سقوط الحبس فيها دونه فأما قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها واحتجاج شريح به في حبس المطلوب فإن الآية إنما هي في الأعيان الموجودة في يده لغيره فعليه أداءه واما الديون المضمونه في ذمته فانما المطالبه بها معلقه بامكان ادائها فمن كان معسرا فان الله لم يكلفه الا ما في امكانه قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا فاذا لم يكن مكلفا لادائها لم يجوز ان يحبس بها فان قيل ان الدين من الامانات لقوله تعالى فين امنا بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته وانما يريد به الدين المذكور في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه قيل له ان كان الدين مرادا بقوله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فان الامر بذلك توضع اليه على شريطه الامكان لما وصفنا من ان الله تعالى لا يكلف احدا ما لا يقدر عليه ولا يتسع لفعله وهو محكوم له من ظاهر اعساره انه غير قادر على ادائه ولم يكن شريح ولا احد من السلف يخفى عليهم ان الله لا يكلف احدا ما لا يقدر عليه بل كانوا عالمين بذلك ولكنه ذهب عندي والله أعلم إلى أنه لم يتيقن وجود ذلك ويجوز أن يكون قادرا على أدائه مع ظهور إعساره فلذلك حبسه واختلف أهل العلم في الحاكم إذا ثبت عنده إعساره وأطلقه من الحبس هل يحول بين الطالب وبين لزومه فقال أصحابنا للطالب أن يلزمه وذكر ابن رستم عن محمد فقال قال والملزوم في الدين لا يمنع من دخول منزله للغذاء والغائط والبول فان اعطاه الذي يلزم الغذاء وموضع الخلاء فله ان يمنعه من اتيان منزله وقال غيرهم منهم مالك والشافعي ليس له ان يلزمه وقال الليث بن سعد يؤجر الحر المعسر فيقضى دينه من اجرته ولا نعلم واحدا قال بمثل قوله الا الزهري فان الليث بن سعد روى عن الزهري قال يؤجر المعسر بما عليه من الدين حتى يقضى عنه والذي يدل على ان ظهور الاعسار لا يسقط عنه اللزوم والمطالبه والاقتضاء حديث هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من أعربي بعيرا إلى أجل فلما حل الأجل جاءه يتقاضاه فقال جئتنا وما عندنا شيء ولكن أقم حتى تأتي الصدقة فجعل الأعربي يقول واغدراه فهم به عمر فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن لصاحب الحق مقالا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عنده شيء ولم يمنعه الاقتضاء وقال إن لصاحب الحق مقالا مقالا فدل ذلك على ان الاعساره بالدين غير مانع اقتضائه ولزومه به وقوله اقيم حتى تاتي الصدقه يدل على ان النبي انما اشترى البعيره للصدقه لا لنفسه لانه لو كان اشتراه لنفسه لم يكن ليقضيه من قبل الصدقه لانه لم يكن تحل له الصدقه فهذا يدل على ان من اشترى لغيره يلزمه ثمنه ما اشترى وان حقوق العقد متعلقه به دون المشتري لهم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه اقتضائه ومطالبته به وهو في معنى الحديث الذي رواه ابو رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ثم قضاه من ابي الصدقه لان السلف كان دينا على مال الصدقه وروي في خبر اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لصاحب الحق اليد واللسان رواه محمد بن الحسن وقال في اليد اللزوم وفي اللسان الاقتضاء حدثنا من لا اتهم في الروايه قال اخبرنا محمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمر بن أبي عمر عن كريمة عن ابن عباس أن رجلا لزيب غريما له بعشرة دنانير فقال له والله ما عندي شيء أقضي كهد يوم قال والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل يتحمل عنك قال والله ما عندي قضاء ولا اجد من يتحمل عني قال فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هذا لازمني فاستنظرته شهرا واحدا فابى حتى اقضيه او اتيه بحميل فقلت والله ما اجد حميلا ولا عندي قضاء اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنظره شهرا واحدا قال لا قال انا احمل بها فتحمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب الرجل فآتاه بقدر ما وعده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من اين اصبت هذا الذهب قال من معدن قال اذهب فلا حاجه لنا فيها ليس فيها خير فقضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من لزومه مع حلفه بالله ما عنده قضى وحدثنا من لا أتهم في الرواية قال حدثنا عبد الله بن علي بن الجارود قال حدثنا إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال جاء أعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقضاه تمرا كان عليه وشدد عليه الأعربي حتى قال له أحرج عليك إلا قضيتني فانتهره الصحابي فقال له وأحربي فقالوا له ويحك أتدري من تكلم فقال لهم إني طالب حق فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل لا مع صاحب الحق كنتم ثم أرسل إلى خولة بنت غيس فقال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك فقالت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله فأقرضته فقضى الأعربي وأطعمه فقال أوفيتنا أوفى الله لك فقال أولئك خيار الناس إنها لا قدست أمة لا يؤخذ للضعيف منها حقه غير متعتع فلم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضيه ولم ينكر على الأعربي مطالبته واقتضاءه بذلك بل أنكر على الصحابة انتهارهم إياه وقال هل لا مع صاحب الحق كنتم وهذا يوجب أن لا يكون منظرا بنفس الإعسار دون أن ينظره الطالب ويدل عليه ايضا ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا احمد بن العباس المؤدب قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الوارث يا محمد بن جهاده عن ابن بريده عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انظر معشرا فله صدقه ومن انظر معشرا فله بكل يوم صدقه فقلت يا رسول الله سمعتك تقول من انظر معشرا فله صدقه ثم سمعتك تقول له بكل يوم صدقه قال من أنظر معسرا قبل أن يحل الدين فله صدقه ومن أنظره إذا حل الدين فله بكل يوم صدقه وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا محمد بن علي بن عبد الملك بن السراج قال حدثنا ابراهيم ابن عبد الله الهروي قال حدثنا عيسى بن جونس قال قال حدثنا سعيد بن حجنته الاسدي قال حدثني عباده بن الوليد بن عباده بن الصامت انه سمع ابي اليسر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا او وضع له اظله الله يوم لا ظل الا ظله فقوله في الحديث الأول من أنظر معشرا فله بكل يوم صدقه يوجب أن لا يكون منظرا بنفس الإحسار دون إنذار الطالب إياه لأنه لو كان منظرا بغير إنذاره لبع صح القول بأن من أنظر معشرا فله بكل يوم صدقه اذ غير جائز ان يستحق الثواب الا على فعله فاما من قد صار منذرا بغير فعله فانه يستحيل ان يستحق الثواب بالانظار وحديث ابي اليسر يدل على ذلك ايضا من وجهين احدهما ما اخبر عنه من استحقاق الثواب بانظاره والثاني انه جعل الانظار بمنزله الحط ومعلوم ان الحط لا يقع الا بفعله فكذلك الانظار وهذا كله يدل على ان قوله تعالى فنظره الى ميسره ينصرف على احد وجهين اما ان يكون وقوع الاقوال الانظار هو تخليه من الحبس وترك عقوبته اذ كان غير مستحق لها لان النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل مطل الغني ظلما فاذا ثبت اعساره فهو غير ظالم بترك القضاء فامر الله بانظاره من الحبس فلا يوجب ذلك ترك اللزوم او ان يكون المراد الندب والارشاده الى انظاره بترك لزومه ومطالبته فلا يكون منظرا الا بنظره الطالب بدلاله الاخبار التي اوردناها فان قال قائل ان اللزوم بمنزله الحبس لا فرق بينهما لانه في الحالين ممنوع من التصرف قيل له ليس كذلك لان اللزوم لا يمنعه التصرف فانما معناه ان يكون معه من قبل الطالب من يراعي امره في كسبه وما يستفيده فيترك له مقدار القوت ويؤخذ الباقي قضاء من دينه وليس في ذلك ايجاب حبس ولا عقوبه وروى مروان بن معاويه قال حدثنا ابو مالك الاشجعي عن ربيعه بن حراش عن حذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقول لعبد من عباده ما عملت قال ما عملت لك كثيرا عمل ارجوك به من صلاه ولا صوم غير انك كنت اعطيتني فضلا من مال فكنت اخالط الناس فايسر على المعسر وانظر المعسر فقال الله عز وجل نحن احق بذلك منك تجاوز عن عبدي فغفر له فقال ابن مسعود هكذا سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ايضا يدل على مثل ما دلت عليه الاخبار المتقدمه من ان الانظار لا يقوى بنفس الاعسار لانه جمع بين انظار المعسر والتيسير على الموسر وذلك كله مندوب اليه غير واجب واحتج من حال بينه وبين رزومه اذا اعسر جعلهم منظرا بنفس الاعسار بما رواه الليث بن سعد عن بكير عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري ان رجلا اصيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سمار ابتاعها فكسر دينه فقال صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم ليس لكم الا ذلك فاحتج القائل بما وصفنا بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك وأن ذلك يقتضي نفي اللزوم فيقال له معلوم أنه لم يرد سقوط ديونهم لأنه لا خلاف أنه متى وجد كان الغرماء أحق بما فضل عن قوته وإذا لم ينف بذلك بقاء حقوقهم في ذمته فكذلك لا يمنع بقاء لزومهم له ليستوفوا ديونهم مما يكسبوا فاضلا عن قوته وهذا هو معنى اللزوم لان لا نختلف في ثبوت حقوقهم فيما يكسبه في المستقبل فقد اقتضى ذلك ثبوت حق اللزوم لهم ولم ينتفي ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لكم الا ذلك كما لم ينتفي بقاء حقوقهم فيما يستفيده وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاخبار التي ذكرنا من انظار المعسر وما ذكر من ترغيب الطالب في انزاره في انظاره يدل على جواز التاجيل في الديون الحاله الواجبه على الغصوب والبيوع وزعم الشافعي انه اذا كان حالا في الاصل لا يصح التاجيل به وذلك خلاف الاثار التي قدمنا لانها قد اقتضت جواز تاجيله وبين ذلك حديث ابن بريده في من اجل قبل ان يحل او بعدما حل وقد تقدم سنده وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابو الاحوص عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان عن سمره بن جندب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا احد من بني فلان فلم يجبه احد ثم قال ها هنا احد من بني فلان فلم يجبه احد ثم قال ها هنا احد من بني فلان فقام رجل فقال انا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني في المرتين الأولين إني لم أنوه بكم إلا خيرا إن صاحبكم أسور بدينه فلقد رأيته أدى عنه حتى ما أحد يطالبه بشيء وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا سليمان بن داوود المهري النهدي قال حدثنا وهب قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب انه سمع ابي عبد الله الخراشي يقول سمعت ابا برده بن ابي موسى الاشعري يقول عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان اعظم الذنوب عند الله ان يلقه عبد بعد الكبائر التي نهاه الله عنها ان يموت رجل عليه دين لا يدع له قضاء وفي هذين الحديثين دليل على ان المطالبه واللزوم لا يسقطان عن المعسر كما لا تسقط عنه المطالبه بالموت وان لم يدع له وفاء فان قيل لا يخلو هذا الرجل المدين اذا مات مفلسا من ان يكون مفرطا في قضاء دينه او غير مفرط فان كان مفرطا فانما هو مطالب عند الله بتفريطه كسائر الذنوب التي لم يتب منها وان كان غير مفرط فالله تعالى لا ياخذه به لان الله لا يؤاخذ احدا الا بذنبه قيل له انما ذلك في من فرط في قضاء دينه ثم لم يتوب من تفريطه حتى مات مفلسا فيكون مؤاخزا به وهذا حكم المعسر بدين الادمي لان لا نعلم توبته من تفريطه فواجب ان يكون مطالبا به في الدنيا كما كان مؤاخزا به عند الله تعالى فان قيل فينبغي ان تفرقوا بين المفرط في قضاء دينه المصر على تفريطه وبين من لم يفرط اصلا او فرط ثم تاب من تفريطه فتوجبون له لزومه من فرط ولم يتب ولا تجعلون له ذلك في من لم يفرط او فرط ثم تاب قيل له لو وقفنا على حقيقه توبته من تفريطه او علمنا انه لم يكن مفرطا في قضائه لخالفنا بين حكمه وحكم من ظهر تفريطه في باب اللزوم كما اختلف حكمهما عند الله ولكن لا نعلم انه غير مفرط في الحقيقه لجواز ان يكون له مال مخبوء وقد اظهر الاعسار وكذلك المظهر لتوبته من تفريطه مع ظهور عسرته جائز ان يكون مسرا باداء دينه ولا تكون لما اظهر حقيقه واذا كان كذلك فحكم اللزوم والمطالبه قائم عليه كما تثبت عليه المطالبه لله تعالى بعد موته وحديث ابي قتاده ايضا يدل على ذلك وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا محمد بن متوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فاتي فوتي بميت فقال عليه دين فقالوا نعم ديناران Aufsallahu alaihiussu alaihiussu alaihiussu aloi فقال ابو кадادة الأنصari هما علي يا رسول الله قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مسلم من نفسه أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورسته فلو لم تكن المطالبة قائمة عليه إذا مات مفلسا كان لا يترك الصلاة عليه إذا مات مفلسا لأنه كان يكون بمنزلة من لدينا عليه وفي هذا دليل على أن الإعسار لا يسقط عنه اللجوم والمطالبة وقد روى إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن عبد الملك بن عمير قال كان على المطالبة امي قال كان على ابني كان علي بن ابي طالب اذا اتاه رجل من غريمه قال هات بينه على مال احبسه فان قال فاني اذا الزمه قال ما امنعك من لزومه واما قول الزهري والليس ابن سعد في اجازتهما الحد واستيفاء الدين من اجرته فخلاف الايه والاثار المرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الايه فقوله تعالى وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره ولم يقل فليؤجر بما عليه وسائر الاخبار المرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها ايجارته وانما فيها لزومه او تركه وحديث ابي سعيد الخدري ليس لكم الا ذلك حين لم يجد له غير ما اخذ قوله عز وجل ان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون يعني والله اعلم ان التصدق بالدين الذي على المعسر خير من انزاره به وهذا يدل على ان الصدقه افضل من القرض لان القرض انما هو دفع المال وتاخير استرجاعه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قرض مرتين كصدقه مره وروى رواه القمته عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلف يدري مجرى شطر الصدقه وروي عن عبد الله بن مسعود من قوله وعن ابن عباس مثله وعن ابي وعن ابراهيم وقتاده في قوله وان تصدقوا خير لكم قال براس المال ولما سمى الله الابراء من الدين صدقه اقتضى ظاهره جوازه عن الزكاه لانه سمى الزكاه صدقه وهي على ذي عسره فلو خلينا الظاهر كان واجبا جوازه عن سائل امواله التي فيها الزكاه من عين ودين وغيره الا ان اصحابنا قالوا انما سقطت زكاه المبرئ منه دون غيره لان الدين انما هو حق ليس بعين والحقوق لا تجري مجرى الزكاه مثل سكنى الدار وخدمه العبدي ونحوها وتسميته اياه الصدقه لا توجب جوازه عن الزكاه في سائر الاحوال الا ترى ان الله تعالى قد سما البراءه من القصاص صالقه في قوله وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى قوله فمن تصدق به فهو كفاره له والمراد به العفو عن القصاص ولا نعلم خلافا بين اهل العلم ان العفو عن القصاص غير مذم في الكفاره وقال تعالى حاكيا عن اخوت يوسف فجئنا ببضاعه مزيه فافلن الكيله وتصدق علينا وهم لم يسلوه ان يتصدق عليهم بماله وانما سالوه ان يبيعهم ولا يمنعهم الكيل لانهم كانوا منع بديا الا ترى انهم قالوا فافلن الكيله وهو ما اشتروه ببضاعتهم فإذا كان وقوع اسم الصدقه عليه لم يوجب جوازه عن الزكاه لم يكن اطلاق اسم الصدقه على الدين عله لجوازه عن الزكاه والله تعالى اعلم